الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير بن رحمه الله تعالى. كذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسميع. قال قال الم قال مصنف رحمه الله إن المتقين مفاز حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا يقول تعالى مخبرا عن السعداء وما اعد لهم تعالى من الكرامه والنعيم المقيم فقال ان للمتقين مفازا قال ابن عباس والضحاك متنزها متنزها, متنزها وقال مجاهد وقتاده فقرب قرب ارفع وقال مجاهد وقتاده فازوا فنجوا من النار الاظهرها هنا قول ابن عباس لأنه قال بعده حدائق وهي البساتين من النخيل وغيرها واعناب وكواعب اتراب أي حورا كواعب قال قال ابن عباس قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد كواعب أي نواهد يعنون أن تديهن نواهد أن تديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أكبار عرب عرب أتراب أي في سن واحده كما تقدم بيانه في سورة الواقعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. بعدما ذكر الله عز وجل حال الأشقياء ذكر سبحانه وتعالى حال المتقين فقال جل وعلا إن للمتقين مفازا حدائق واعناب وكواعب اتراب وذكر أن الكواعب هن النساء النواهد اللائي لم تتدل تدلى ثديهن من الجمال والرقة والحسن وهي البنت البكر وهذا من جمال هؤلاء الحور العين قد بين الله عز وجل وصفهن وأخلاقهن فقال حور مقصورات في الخيام يعني قصرت طرفها إلا عن زوجها وبعدها لا تنظر لأحد إلا لبعدها وزوجها وقال سبحانه فيهن خيرات حسان وفي قراءه سبعية متواترة فيهن خيرات حسان يعني الحور العين وصفهن الله بأنهن خيرات وأنهن كواعب وأنهن قصرت, قصرت الواحدة منهن طرفها يعني بصرها وعينها إلا عن زوجها وقد أطال ابن القيم رحمه الله في نيته في وصف هؤلاء الحور العين واعتذر في آخر ما ذكر رحمه الله تعالى والسطر استرادا يعني واسعا غفر الله له وهؤلاء الحور العين لا تباغض ولا تفاحش بينهن، للمؤمن منهن زوجتان والشهيد له أكثر من ذلك وأما كل مؤمن فله زوجتان ولا تباغض ولا تفاحش بينهما تحب إحداهما الأخرى ايضا اوتي المؤمن قوة مئة رجل في الأكل والشرب والجماع يأتي أهله ويقوم من عندها فتعود بكرا كما كانت يعني بنتا كما كانت ليست ثيبا فليس فيها ثيب وهذا من نعيم الجنة نسأل الله من فضله أجمعين ومع ذلك هن في سن ليست العواجز ليست كبيرة في السن وإنما أبناء الجنة أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة من ثلاثين إلى ثلاث وثلاثين سنة كل من في الجنة نسأل الله من فضل يلو أنك الآن كمان ت بلال خمسة وخمسين سبعة وخمسين إن شاء الله في الجنة تكون ثلاثون أو ثلاث وثلاثون سنة تريد تريد إذن أعمل ماذا أعدد ف يقول شوقي ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيه لا في الجنة يعود الشباب الآن لا يمكن أن يعود الشباب محال أن يعود إليك شبابك الآن انتهى انتهى شبابك وأما في الجنة فيعود إليك الشباب لو أنك ميت وعمرك مئة سنة في الجنة تصبح ثلاثون أو ثلاث وثلاثون سنة نسأل الله من فضله أجمعين نسأل الله الجنة برحمته نعم. قال حد قال ابن ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي. هكذا يوجد في الشعب ولم يقرأ هذا على شيخنا طيب. حدثنا نعم. حدثنا أبي عن أبي سفيان عبد الرحمن بن عبد ابن عبد رب ابن دايم يشكري. هكذا ابن عبد. آه في نسخة الشعب ابن عبد الله والصواب ابن عبد. تيم ابن عبد تيم حدثنا عطية ابن عائد قال ابن أبي حاتم قال, قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن أحمد ابن عبد الرحمن الدشتكي الدشتكي الدشتكي حدثني أبي عن أبي سفيان عبد الرحمن بن ابن تيم اليشكري ابن عبد ابن تيم ابن عبد ابن تيم اليشكري حدثنا عطية ابن سليمان أبو الغيب عن أبي عبد الرحمن القاسم ابن أبي القاسم الدمشقي عن أبي إمام أنه سمع سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قمص أهل الجنة لتبدو من من رضوان من رضوان الله وإن الس إن السحابة لا تمر بهم فتناديهم يا أهل الجنة ماذا تريدون أن أن أمطر أمطركم حتى إنها لتمترهم الكواعب الكواعب الأتراب وهذا الحديث ضعيف جدا في أعطية بن سليمان هذا مجهول وفيه أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن ضعيف الحديث صاحب مناكير وأما الجنة ففيها أعظم من ذلك وفي وصف هؤلاء الحور العين قال النبي عليه الصلاة والسلام لو طلعت احداهن الى الارض يعني لو نظرت منهن الى السماء الى الارض من السماء الى الارض لانارت ما فيها ولنصيفها على راسها يعني خمارها على راسها اذا نظرت الى الارض تنير الارض كلها من جمالها واذا ضحكت انارت اسنانها ما بين اشجار الجنه نعيم مقيم نسأل الله من فضله اجمعين الذي يتزوج يجتهد وهذا هو طريق الجنة هذا هو طريق العرب العمل بالكتاب والسنه بعد العلم بهما نعم وقوله وكاسا دهاقا قال ابن عباس مملوءه متتابعه وقال عكرمه صافيه وقال مجاهد والحسن وقتاد وابن زيد دهاقا الملء الملء المتر المترعه الملء الملء المترعه المطرعة المطرعة الملأة المترعة وقال مجاهد وسعيد بن جبير هي المتتابعه نعم كما قال الله عز وجل عن هذه الكوس فيها عن هذه الأنهار في الجنة فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين فأهل الجنة يشربون الخمر ولكن لا تذهب عقولهم بل هي لذة للشاربين والماء غير آس واللبن لم يتغير طعمه فهو نعيم مقيم وهذه الأنهار لا تجري في جداول وحفر وأيضا قبابها اللؤلؤ والياقوت على حافة النهر اللؤلؤ والياقوت يعني شيء عظيم نعم وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا كقوله لا لغ فيها ولا تأثيم. قال شيخنا حفظه الله وهذا من تمام النعيم قد تعيش في قصر انتهى كلام شيخنا قد تعيش في قصر ولكن لك جار مؤذي ينغص عليك حياتك أو امرأة مزعجة تنغص عليك حياتك وأنت تعيش في قصر ولا تشعر بالسعالة وأما الجنة فلا لغ فيها ولا تأثيم. مع جمال هؤلاء العين ليس هناك لغو ولا كلام آثم إنما هو كلام طيب وكلام حسن ونعيم مقيم لا يبلى ومع هذه العظمة وذلك الجمال فهذا النعيم لا ينقضي ولا ينتهي ولا يتحولونهم عنه لا هو ينقطع لا هي مقطوعة ولا ممنوعة لا تقطع ليس لها موسم معين البرتقال له موسم معين الموز له موسم معين أما الجنة الفاكهة متوفرة دائما وليست ممنوعة لمرض ولا سقم لأن الجنة ليس فيها مرض وليس فيها سقم فينادى أهل الجنة أنهم لا يسقمون ولا يمرضون ورشحهم المسك الإخراج عندهم يخرجون المسك لا بول فيها ولا غائط لا تبول فيها ولا تغوط وإنما يأكلون ويشربون ويكون رشحهم المسك هذا هو الإخراج ولما يسبحون الله عز وجل ليس تسبيح تكليف وإنما هو تسبيح تشريف وتمتع قال صلى الله عليه وسلم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس نعيم مقيم في البخاري قال صلى الله عليه وسلم لما سعد المنديل لما سعد يعني ابن معاذ لما سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها المنديل وماذا يمسح بالمنديل ومع ذلك هو خير من الدنيا وما فيها وقال صلى الله عليه وسلم لا موضع صوت أحدكم في الجنة يعني عصاه خير من الدنيا وما فيها نعيم المقيم نسأل الله من فضله ما بين الدرجتين قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة أو قال بالجنة مئة درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض وما بين السماء والأرض كم مسيرة خمسمائة عام هكذا ما بين الدرجات الجنة من درجاتها وليس كل درجاتها مئة درجة لأنه يقال لصاحب القرآن حافظ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وآيات المصحف أكثر من, من, مئة, من مئة آية فدرجات الجنة أكثر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن منها مئة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض نسأل الله من فضله أجمعين نعم يشتهي المؤمن الطعام والفاكهة في قول الله عز وجل قطوفها دانية ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قطوفها دانية يعني متدليه على أهلها اذا جلس الرجل في الجنه تكون الفاكهه بحذو جلوسه عند فمه اذا وقف ارتفعت بقدر وقوفه اذا اضطجع نزلت بقدر الضجاع ليس هناك تعب على كل حال انت متمتع لا لغو فيها ولا تاتي نعم إي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم ولا اثم كذب بل هي دار السلام وكل ما فيها سالم من النقص وقوله جزاء من ربك عطاء حسابا أي هذا الذي تكرناه جزاهم الله به وعطاهمه بفضله ومنه وأحسانه ورحمه نعم كل كلام فيها سالم من النقص قال شيخنا سلمه الله على القنطرة بين الجنة والنار ينزع ما في صدورهم من غل كما قال سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين انتهى كلامه الجنة ليس فيها غل ولا حقد ولا حسد ولا بغض بين أهلها إنما إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وهم فيها خالدون فهذا نعيم المقيم الحمد لله نعم وقوله جزاء من ربك عطاء حسابا أي هذا الذي ذكرناه جزاهم, جزاهم الله به واعطاهم بفضله ومنه واحسانه ورحمته عطاء حسابا أي كافيا وافرا شاملا كثيرا تقول العرب أعطاني فأحسبني أي, أي كفاني ومنه حسبي الله أي الله كافيني نعم قال شيخنا والحسب لا يكون إلا لله فقط كالتوكل لا تقول أنت حسبي لأي أحد إلا الله سبحانه وتعالى لأن الحسب معناه الكفاية والكفاية التامة لا تكون إلا من الله عز وجل ولذلك تقول حسبي الله ونعم الوكيل قد يكون شخص يعطيك المال ويكفلك كطالب علم ولكن هل يكفلك من كل جانب إذا مرضت يشفيك لا إنما هذا الحسب وتلك الكفاية التامة الكاملة لله جل وعلا وحده لا صح أن تقول لشخص أنا في حسبك يعني في كفايتك لا أو توكلت عليك لا يجوز هذا بل لا يجوز توكلت على فلان ثم فلان فيه خلاف والصواب أنه لا يجوز لأن التوكل معناه اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب الشرعية فلا صح أن يعتمد القلب ولا يتوجه القلب إلا لله عز وجل لأنه الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه إذا أراد أمره إنما يقول له كن فيكون نعم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا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 يخبر تعالى عن عظماته وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء وقوله لا يملكون منه خطابا أي لا يقدر أحد على ابتداء نعم قال شيخنا الربوبية المطلقة لله سبحانه وتعالى وحده إذا قلت الرب هكذا مطلقة معرفة لا تطلق الا على الله المعبود في السماوات سبحانه في السماء سبحانه او كذلك اذا اضفت الى العالمين لو قلت رب العالمين لا تطلق الا على الله لان العالمين صيغه منتهى الجموع لا يصح اضافه الرب اليها الا الرب الخالق المعبود جل وعلا ولكن هل يجوز ان تقول رب الكتاب يعني صاحب الكتاب نعم يجوز هذا صاحب الدابه صاحب الدار رب القلم يعني صاحب القلم أما الربوبية المطلقة العامة فلا تكون إلا لله وإذا أضيفت إلى العالمين رب العالمين فلا يكون إلا الإله الخالق المعبود سبحانه وحده نعم نعم كذلك نعم وقوله لا يملكون منه خطابة أي لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه وقوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون اختلف المفسرون في المراد بالروح هنا. ما هو على أقوال أحداها رواه, رواه العوفي عن ابن عباس احدها احدها احداها تخلل الانثى للذكر، نعم م? نعم إحدى الروايتي. احد الروايتين الانثى احد من احدها احدها رواه العوفي عن ابن نعم. عباس ما رواه العوفي ما رواه العوفي هو عطيه بن سعد العوفي نعم عن ابن عباس صدوق فيه تشيع نعم عن ابن عباس انهم ارواح بني ادم الثاني هم بنو ادم قاله الحسن وقتاده وقال قتاده هذا مما كان ابن عباس يكتمه الثالث انهم انه خلق من خلق الله على صور بني ادم وليسوا بالملائكه ولا ولا ببشر وهم وهم ياكلون ويشربون قاله ابن عباس ومجاهد وابو صالح والاعمش الرابع هو جبريل قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك ويستشهد لهذا القول بقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقال مقاتل بن حيان الروح أشرف الملائكة وأقرب إلى الرب عز وجل وصاحب الوحي والخامس أنه القرآن قاله ابن زيز كقولهم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا والسادس انه ملك أنه ملك من الملائكه يقدر يقدر بقدر بقدر جميع المخلوقات بقدر جميع المخلوقات قال علي قال علي بن أبي ابي طلحه عن ابن عباس قوله يوم يقوم الروح قال هو ملك عظيم من اعظم الملائكه خلقا وقال ابن جرير حدثني محمد بن خلف العسقلاني، حدثني رواد بن جراح عن أبي أبي حمزة، ورواد ابن جرّاح هذا صدوق ونخلطه بآخره، فترك. نعم. نعم، إجليت الأسئلة مكتوبة كما اتفقنا في الدرس. نعم. عن أبي حمزة عن الشعبي عن عالقمة ابن عبد عن ابن عن ابن مسعود قال الروح في السماء الرابعة. هو أعظم من من السماوات ومن الجبال ومن الملائكة يسبح كل, كل, كل يوم اثنى, اثنى عشر ألف تسبيحة يخلق الله من كل تسبيحة ملكة من الملائكة يجيء يوم القيامة صفا وحده وهذا قول غريب جدا هذا يسنال ضعيف جدا بل لا أصله على المسعود أبو حمزة هذا هو ميمون القصاب متروك الحليث نعم وقد قال الطبراني انظر أنا... انظر معي من القصة بيا محمد خلي تقلب معك دي. نعم نعم ضعيف ولا صدوق ينظر نعم نعم انظر أعطيه ابن سعد العوفي نعم وقد قال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله بن ابن عرس المصري حدثنا وهب, وهب الله ابن رزق ابن هريرة حدثنا بشر ابن, ابن من ابو هريرة. ابن روق ابن هبيرة ابن روق وانظر المعجم الكبير يا être وهب الله ابن روق ابن هبيرة ابن هبيرة ابن حدث... هبيرة ابن ابن هبيرة ابن حدثنا بشر, بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثنا عطاء عن ابن عبد الله بن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملكا لو قيل له التقم السماوات السبع والأراضين السبع بلقمة واحدة لفعل تسبيحه سبحانك حيث كنت وهذا حديث غريب جدا وفي رفعه نظر وقد يكون موقوفا عن ابن عباس ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات والله أعلم. نعم، نعم، نعم واضح الموضع. نعم. وتوقف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها والأشبه والله أعلم أنهم بنو آدم. يا ابن كثير رحمه الله يرجع أنه أنهم بنو آدم. القول الثاني. نعم وأيضاً القول بأن الروح يوم يخوم الروح يعني جبرائيل والملائكة تصف قول قوي جدا نعم يرجحه بعض علمائنا ومشايخنا أن المقصود بالروح يعني جبريل لأن الله قال نزل به الروح الأمين على قلبك نعم نعم هو واحد شخصنا عطية بن سعد العوفي نعم نعم اذا من هو لا يوجد الا هو قال ماذا من هذا صدوق من أين تيت تيت ضعيف صدوق, صدوق يخطئ كثيرا يعني انه ضعيف ايضا يخطئ كثيرا هو مدلس وشيعي شيعيا نعم هل يصح نعم هل يصح الآن أن نقول ابن كثير يوازن بين حسنات الرجل وسيئاته لأنه روى عن عطيه بن سعد العوفي هل هذا من باب الموازنات ولا كيف يجاب عن ذلك نعم هذا في باب الرواية لأن جملة من الأحاديث فيها رواه بعضهم خارجي بعضهم مرجي فالبخاري روى عن عمران بن حطان وعمران بن حطان كان راسا من رؤوس الخوارج القعديه وروى عن ابان أيضا متهم بأنه خارجي فهل هذا معناه أن هذه موازنات لا إنما هذه الصيانة للحديث النبوي نعم وقوله إلا من أذن له الرحمن كقوله لا تكلم نفس إلا بإذنه يعني لا يصح الاستشهاد بهذا إنك تأخذ العلم على يد مبتدع لأن ابن كثير روى عن عمران بن حطان وأخر له في ليس هكذا إنما هذا في باب الرواية والإسناد فقط أما طلب العلم فحذر علماء من الأخذ من أخذ العلم على هذا المبتدع نعم وأهل الأهواء نعم بل حضورهم في المجالس مما يبدع الرجل ويتهم في دين لأنه من خفيت علينا بدعته لا تخفى علينا صحبته لأنه لوجد رجل يطعم في أهل السنة ويمدح في أهل البدعة يغمز أهل السنة ويمدح أهل البدعة مهما يخفي بدعته هل تخفى علينا بدعته لا إذا طعن في آل السنة ومدح أهل البدعة مهما تظاهر بحب أهل السنة فهو كاذب في هذه في هذا التظاهر. لو كان صادقا لا ناصرهم وأيدهم. ناصرهم وأيدهم. لذلك السلف قالوا من خفيت علينا بدعته لأن بعض أهل البدعة يتعامل بالتقيية لا يظهر لك ما في نفسه ولكن يقول لك والله حسن البنا هذا لا يعرف يقرأ، هذا محمد سعيد رسلان هذا هذا صوفي أشعري، هذا الفوزان عنده مشاكل في العقيدة، هذا ابن باز عنده مشاكل في العقيدة، أما فلان يعني مثلاً من الحدّدية أو من الخوارج أو من المرجع هذا هذا ما شاء الله عليه في علم الحديث، هذا ما شاء الله عليه في ال في الأصول أصول الفقه، هذا ما شاء الله عليه في اللغة العربية زمغشري، هذا زمغشري إمام في اللغة العربية. ولكنه مبتدع ضال حرف واصل ابن عطاء إيمان في اللغة بارع فيها ولكنه رأس من الرؤوس المبتدعه المعتزلة المهم المنهج والعقيده هذا مهم جدا ما فائد أن تكون إيمان في المصطلح إيمان في أصول الفقه إيمان في اللغة وعقيدتك خربة ومنهجك خرب ما الفائدة إذن العقيدة أولا أيها الإخوة لا بد من التجمع على أساس العقيدة والمنهج الصحيح ولو كان عنده نوع ضعف في اللغة العربية بعض الأئمة كان ضعيفا في اللغة العربية كان خطه لا يقرأ وربما يلحم في اللغة يوجد هذا هل معنى ذلك أن هذا يطعن في ديانته لا ليس كذلك فينتبه لهذا العقيدة والمنهج هذا أهم ما يهتم به وذلك بعض الناس يأتي يقول أدرس أصول فقه أدرس مصطلح طيب ماذا انتهيت من العقيدة يقول لا شيء نقول لا ادرس عقيدة أولا بارك الله فيك اهتم بمنهج ألسنة أولا وادرس عقيدتك أولا قبل أصول الفقه وقبل المصطلح لأنه قد يريد يظهر بين الناس أنه عالم في المصطلح وفي العقيدة الصفر لا يصلح هذا لا بد من التدرج في طلب العلم نعم نعم نعم من هو وهب الله بن ابن رزق ابن رواق ابن هبيرة أين في التقريب لا أنا أقول لك انظر الطبران الكبير معجم الطبران الكبير هاه لا موجود كيف في موجود نعم نعم بقوله إلا من أذن له الرحمن كقوله لا تكلم نفس إلا باذنه وكما ثبت في الصحيح ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل وقوله وقال صوابا أي حقا ومن الحق لا إله إلا الله كما قاله أبو صالح وعكرما وقوله ذلك اليوم الحق أي الكائن لا محالة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا وطريقا يهتدي يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه وقوله إنا أنذرناكم عذابا قريبا يعني يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا لأن كل ما هو آت آت نعم والله جل وعلا قال عن يوم القيامة أتى أمر الله فلا تستأجلوا أتى فعل ماضي ولا مستقبل ماضي فعبر الله جل وعلا عن يوم القيامة بصيغة الماضي ليدل على أنه قريب واتي والنبي عليه السلام قال بعثت أنا والساعة كهاتين وقارن بين السبابة والوسطى يعني أن الساعة قريبة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم القيامة الإنسان لا بد أن يستعد لا يدري متى تقوم عليه الساعة ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ لذلك من يدعي أن الساعة ستقوم سنة ألفين وكذا في يوم الأربعاء أو الخميس الساعة كذا هذا هذا كفر بالله جل وعلا لأنه الدعاء لعلم الغيب وتكذيب للقرآن والسنة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس مفاتيح الغيب. لا يعلمهن إلا الله وتلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا الرزق وما تدري نفس بأي أرض تموت هذه الخمس لا يعلمها إلا الله جل وعلا وحده. نعم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أن يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها قديمها وحديثها كقوله ووجدوا ما عملوا حاضرا وكقوله ووجدوا ما عملوا حاضرا قال شيخنا كحديث البطاقة وحديث البطاقة ارجى حديث للمؤمنين وقائلها عن صدق وإخلاص انتهى كلام حديث البطاقة عند ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا أرجى أرجى حديث لأهل الإيمان وأهل المعصية قال عليه الصلاه والسلام يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيقول الله جل وعلا أي عبدي أظلمك كتبت الحافظون يقول لا يا رب يقول إن لك عندنا حسنة قال يا ربي وما تفعل هذه الحسنة مع هذه السجلات يعني تسعة وتسعون سجلا مئة إلا واحد السجل منها منتهى رؤية البصر طولا وعرضا فقال الله جل وعلا إن لك عندنا حسنة قال يا ربي وما تفعل الحسنة يعني مع هذه المعاصي كلها فتوضع السجلات في كفه من كفتي الميزان وتوضع لا اله الا الله في كفه فتطيش السجلات يعني تخف وترجح بهن كفه لا اله الا الله اذا قالها الانسان عن صدق واخلاص وعمل بها وفعل من الذنوب ما هو تسعه وتسعين سجلا كل سجل مد البصر فان لا اله الا الله ترجع بها هذا دل على اهميه التوحيد لو لقي العبد ربه بالزنا والخمر وقتل النفس وكل كبيره الا الشرك يرجى له الجنه إما, اما ان فعل كل البر والخير ولقي ربه مشركا فانه مخلد في النار هذا دل على اهميه التوحيد نعم ووجدوا ما عملوا حاضرا وكقوله ندب الانسان يومئذ بما قدم واخر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي يود الكافر يومئذ انه كان في الدار الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولا ولا خرج الى الوجود وذلك حين عاين حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد شطرت قد شطرت عليه بأيدي, بأيدي الملائكة الشفره السفرة السفرة, السفرة الكرام نعم هذا القول الأول الكافر يوم القيامة يتمنى أنه لم يكن موجودا لم يخلق مع أنه في الدنيا قال الله عز وجل عنهم يود يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يتمنى أن يعيش ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ولو عمر لا يزحزحه عن العذاب إن الله بصير بما يعمل أو بما كان يعمل إن الله بصير بما يعمل بما يعمل نعم والقول الثاني نعم وقيل وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فكيف يحكم بين الحيوانات هل الحيوانات يكون بينها حكم في الآخرة نعم يقتص الله عز وجل للشاة الجلحاء من الشاة الجماء يعني التي لها قرون ونطحت أختها يخلق الله لهذه قرون فتنطحها ويقتص منها ويقول الله لهم جميعا الكون ترابا الحمير والبغال والخيل والحيوانات كلها تصبح ترابا يوم القيامه انظر ماذا يقود الكافر يوم القيامه نعم فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور حتى انه ليقتضي للشات ليقتص ليقتص ليقتص للشات, للشات, للشات الجماء من القرناء فاذا فرغ من الحكم بينها قال لها كوني ترابا فتصير ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب أسأل الله العافية يتمنى الكافر أن يكون حمارا يتمنى أن يصل لدرية الحمار وحقا هو أدنى من الحمار قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك كالأنعام بل هم أضل فالكافر ولو كان عالما في الذرة فهو أدنى درجة من الحمار الحمار أفضل من لماذا؟ لأن الحمار عرف لماذا خلق سخره الله ليركبه الناس كدابه يتمتعون بها وينقلون عليه حوائج أما الكافر فلم يعرف الهدف الذي خلقه الله عز وجل له ولذلك كل كافر ليس بعاقل قد يكون ذكيا الذي صنع هذا ذكي الذي صنع هذا الجهاز ذكي ولكن لو كان كافرا هل هو عاقل ليس بعاقل قال سبحانه لهم قلوب لا يفقهون بها فالذي لم يوحد ربه عز وجل لا يمكن أن يكون عاقدا لأن العقل محل الفهم عن الله عز وجل فإذا لم يفهم أنه خلق للعبادة فالحمار أفضل منه ولذا يوم القيامة يتمنى أن يكون حمارا ولكن كيف يصل إلى هذه الدرجة هذه درجة عالية بالنسبة له نعم أين هو والحمار الحمار أعظم منه بكثير نعم وقد ورد معنى هذا في حديث الصور المشهور وورد فيه آثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر غيرهما آخر تفسير سورة نعم قال شيخنا حفظه الله في هذه الآيات بيان عظمة الرب سبحانه وتعالى نعم طيب نكتفي في التفسير إلى هنا نعم وسئل شيخنا عن قوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هذا للتوبيخ أم للتقرير ها؟ هذا للتوبيخ وليس للتقرير نعم وسئل في هذا الدرس أيضا الدجاج المكتوب عليه حلال هل ويأتي من بلاد أهل الكتاب؟ هل يجوز؟ قال يجوز إذا كان من بلاد أهل الكتاب ولم يعلم أنه صعق لا بأس ولكن كثر الكلام أنهم يخنقون الماشية والبهاي نعم